بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رحمة للعالمين اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله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 كتاب المهذب المنير إزاد المسير في علم التفسير وكنا قد توقفنا عند الآية الثالثة والثلاثين من سورة عمران ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قال المصنف قوله إن الله اصطفى آدم قال ابن عباس قالت اليهود نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم فنزلت هذه الآية قال ومعنى اصطفاهم في اللغة اختارهم اصطفاهم بمعنى اختارهم فجعلهم صفوة, صفوة خلقه فجعلهم صفوة خلقه قال فأما ادم آدم فعربي وقد ذكرنا شقاقه في البقرة نعم إما من أديم السماء إما من الأدمى إما من أديم الأرض المعذرة وإما من الأدمى تقدم معنا قال وأما نوح عليه السلام فعجمي معرب فعجمي معرب قيل اسم نوح السكن وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه لكثرة نوحه قال وفي سببي نوحه من النوح بمعنى البكاء الله سبحانه خمسة أقوال أحدهما أنه كان ينوح على نفسه قال يزيد من الرقاش والثاني أنه كان ينوح لمعاصي أهله وقومه والثالث لمراجعة ربه في ولده كما في سورة يهود والرابع لدعائه على قومه بالهلاك والخامس لأنه مر بكلم مجذون فقال خسأ يا قبيه فأرح الله إليه أعبتني يا نوح من أعبت الكل لأن هذا من خلق الله تبارك وتعالى قال وفي آل إبراهيم ثلاثة أقوال أحدها أنهم من كان على دينه أنهم من كان على دينه المراد آل إبراهيم يعني أتباعه قال ابن عباس والحسن والثاني أنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسراط والأسراط قاله مقاتل، والثالث أن المراد بالآل إبراهيم هو نفسه آل الرجل تطلق على الأتباع تطلق على الأهل لمو أو أهله إسماعيل وإسحاق ذرية وتطلق على الرجل نفسه نعم قال كقوله تعالى وبقية من وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وهذا تقدم معنا في المجلس السابع. أو في المجال السابق في البقرة قال وفي عمران قولان أحدها أو أحدهما أنه والد مريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عمران قيل هذا والد مريم قاله الحسن ووهب والثاني أنه والد موسى وهارون قاله مقاتل وفي آله أي في آل عمران ثلاثة أقوى أحدها أنه عيسى عليه السلام قاله الحسن والثاني أنه آل موسى وهر قاله مقاتل والثاني أن المراد بآله نفسه وإنما خص هؤلاء بالذكر إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هؤلاء المذكورون خصهم بالذكر سبحانه لأن الأنبياء عليه السلام كلهم من نسلهم الأنبياء عليه السلام كلهم من نسلهم قال وفي معنى اصطفاء هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال أحدها أن المراد اصطفاء دينهم على سائر الأديان قاله ابن عباس والثاني أنه اصطفاهم بالنبوة قاله الحسن ومقاتل والثالث أنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل زمانهم وبالمراد بالعالمين علو عالم زمانهم يعني كل المصطفى في زمنه كما ذكرنا في البقرة قال الله عز وجل ذرية بعضها من بعض ذرية بعض بعضها من بعض المعنى اصطفى ذرية بعضها من بعض وفي معنى هذه البعضية قولان أحدهما أن بعضهم من بعض في التناصر والدين لا في التناسل. يعني ذرية, ذرية بعضها من بعض أي أنهم في التعاضض على الدين أنه شيعة ومنهاج واحد والثاني أنه قال وهو معنى قول ابن عباس والثاني أنه من التناسل طبعا لا تنافي لأن هذه الذرية هؤلاء هم أصولها الأنبياء الذين جاءوا من آبائهم وإخوانهم واجتبيناهم ودينهم إلى صراط المستقيم عمول الأنبياء من هؤلاء المذكورين عليهم السلام أنه من التناسل لان جميعهم ذريه ذريه ادم ثم ذريه نوح ثم ذريه ابراهيم عليهم جميعا الصلاه والسلام اذا ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت قوله تعالى اذ قالت امراه عمران في اذ قولان احداها انها زائده وهذا قول ابي عبيد او ابي عبيدة اذ قالت إمرأة عمران والثاني أن أصل في الكلام فائمها الحين والوقت واذكر حين قالت امرأة عمران نحوها ففيها ثلاثة أقوال أن المعنى ذكر إذ قالت امرأة عمران والثاني أن العاملة في إذ قالت معنى الاصطجاة فيكون المعنى اصطفى آلة عمران إذ قالت امرأة عمران نعم والثالث أن مصلة من صلة سميع تقديره والله سميع إذ قالت أي حين قالت امرأة عمران قال قلب معباس واسم امرأة عمران حنة اسمع اسم امرأة عمران حنة وهي أم مريم وهذا عمران ابن ماثان عمران ابن ماثان وليس بعمران أبي موسى لأن موسى بن عمران ومريم بنت عمران لكن هذا تسمية تسمية صالحين كانوا يسموا أسماء الصالحين كما جاء في حديث مغرب الشعبة نعم لما قالوا لو المصارى تقرؤون يا أخت هارون وبين هارون ومريم سنين كثيرا فقال كأن لم تقل لهم أنهم كانوا يسمونه بأسماء صالحين نعم فهذا توافق أسماء صالحين يعني قال وليس بعمران أبي موسى وليست هذه مريم أخت موسى عليهم جميع الصلاة والسلام وبين عيسى وموسى عليهم السلام 1300 سنة إذ قالت امراه عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا قال أي محررا العتيق والمحرر العتيق المحرر هو العتيق وأرادت إني نذرت أن أجعل ما في بطني محررا من التعبيد للدنيا ليعبدك ليعبد الله وحده وقال ابن إسحاق رحمه الله من أعلم الناس من مسائل السير والمغازي خبار الأولين قال كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت يعني كبرت فرأت طائرا يطعم فرخا له فدعت الله عز وجل أن يهب لها ولدا وقالت اللهم لك علي نذر إن رزقتني ولدا أن أتصدق أن أتصدق نعم أن أتصدق به على بيت المقدس فحملت بمريم وهلك عمران وهي حامل قوله تعالى والله اعلم بما وضعت نعم الله اعلم بما وضعت هي قالت ربي اني وضعت انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كان انث على القراءة والله اعلم بما وضعت التي هي فيها فتح العين وجزم التاء هنا هذا يعني من كلام الله تعالى واضح والله أعلم بما وضعت أي ربنا أعلم بما وضعت والقول والله القراءة الثانية والله أعلم بما وضعت بإسكان العين وضم التاء هذا يكون من كلام المرأة ذكره ربنا سبحانه وتعالى طيب والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى تمام اعتذارها ومعناه لا تصلح الأنثى لما يصلح له الذكر شوف الفترة سبحان الله لا يتصلح الأنثى لما يصلح له الذكر من خدمة المسجد والإقامة فيه لما يلحق الأنثى من الحيض والنفس قال السدي ظنت أنما في بطنها غلام فلما وضعت جارية اعتذرت قال ومريم اسم أعجمي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وفي الرجيم قولان أحدهم أنه الملعون نعم قاله قتد والثاني أنه المرجوم بالحجارة يعني رجيم فعيل معنى مفعول قال الله تعالى فتقبلها ربه رب عن القول قبل ذلك قال والثاني أنه المرجوم بالحجارة نعم، قاله أبو عبيدة، فعل هذا سمي رجيما لأنه يرجن بالنجوم، لأنه يرجن بالنجوم. قالت علفة تقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب نالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن القبول هو الرضا وضح قال يقال قبلت الشيء قبولا ويجوز قبولا على أن الأشهر بالفجح إذا رضيته وأنبتها نباتا حسنا أي جعل نشوء نش حسنا نعم وللمفسرين في معنى النبات الحسن قولا أحدهما أنه كمال النشو قال ابن عباس كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام وهذا أروي عن ابن عباس وهو من أضعف الطرق ابن عباس من طريق عن ابن عباس والثاني أنه ترك الخطايا قال قتادة حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب كما يصيب بنو آدم قوله تعالى وكفلها زكريا وكفلها زكريا قال السدي انطلقت بها أمها في خرق في خر في خرقها جمع خرقه ما شاء اللفافة التي وضع فيها الصبي وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم فقال زكريا وهو نبيهم يومئذ أنا أحق بها عندي خالتها أخت حنة يعني فابوا وخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها فجرت الأقلام وثبت قلم زكريا فكفلا. يعني السهم في أمرها اقترعوا وهذا خرجوا الطبر من طريق صوات بنصر عن السدي. قال ابن عباس كانوا سبعة وعشرين رجلا فقالوا نطرح أقلامنا فمن صعد قلمه مغالبا للجرية فهو حق بها فصعد قلم زكريا قال المصنف على هذا القول كانت غلبة زكريا بالمصاعدة أي بمساعدتي قلمه على قول السدي بوقوفه في جريان الماء يعني لم يجري مع الأقلام. وقال مقاتل كان يغلق عليها الباب ومعه المفتاح لا يأمن عليه أحد وكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزلي تكون مع خالتها أم تكون مع خالتها ام يحيى فإذا طهرت ردها إلى بيت المقدس يقول يقولون على أنه كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة وقال محمد بن إسحاق كفلها زكريا إلى أن أصابت الناس سنة فشكى زكريا إلى بني إسرائيل ضيق يده فقالوا ونحن أيضا كذلك فجعلوا يتدافعون حتى إذا اقترعوا فخرج السهم على جريج النجار وكان فقيرا فكان يأتيها باليسير فينمي فدخل زكريا فقال ما هذا على قدر نفقة جريج؟ فمن أين هذا قالت هو من عند الله هذا كما جاء في تفسير الطبري طبعا الصحيح قال هنا ما عليه الأكثر يعني من السلف ما هو وأن القوم تشاجروا أو تشاحوا عفوا وأن القوم تشاحوا على كفالتها لأن كانت بنت سيدهم وإيمانهم عمران كذلك قال قتد في آخرين وأن زكريا ظهر عليهم بالقرعة منذ طفولتها كلما دخل عليها زكريا المحراب قال فأما المحراب قال أبو عبيدة سيد المجالس المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها وكذلك هو من المسجد وقال الأصنعي المحراب ها هنا الغرفة كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة غرفة التي كنت فيها. قوله تعالى وجد عندها رزقا قال ابن عباس ثمار الجنة فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف وهذا قول الجماعة روي عن غير ابن عباس وهو قول عامة السلف كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال قال, قال يا مريم أن لك هذا قوله أن لك هذا أي من أين لك هذا قال الربيع بن أنس كان زكريا إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب فإذا دخل وجد عندها رزقها قال الحسن لم ترتضع ثديا قط وكان يأتيها رزقها من الجنة فيقول زكريا أن لك هذا فتقول هو من عند الله وتكلمت وهي صغيرة وزعم مقاتل أن زكريا استاجر لها ضئرا يعني مرضعا يقول المصنف على ما ذكرنا عن ابن إسحاق يكون قوله أن لك هذا لاستكثار ما يرى عندها وما عليه الجمهور أصح لأنه كان يرى كرامة من الكرامات وأية من الآيات يثمار الجنة كما قال ابن عباس وهو قول عام. قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب قال والحساب في اللغة التقطير والتضيق قوله تعالى هناك دعا زكريا ربه هناك دعا زكريا ربه قال المفسرون لما عاين زكريا هذه الآية المعجبة أو المعجبه مفعول اسم, اسم فاعل يعني أعجبته أو وقع في نفس الإعجاب بها من عجب يعني لما رأى زكريا او لما عاين زكريا هذه الآية المعجبة أو المعجبه معجبة من الرزق من رزق الله تعالى مريم الفاكهة في غير حينها طمع في الولد على الكبار على سبحان الله هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك قال من لدنك بمعنى عندك ذرية طيبة نعم والمراد بالطيبة النقية الصالحة إنك سميع الدعاء قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سميع بمعنى سامع واضح يسمع الأصوات ويجيب الدعاء سبحانه وتعالى قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين طب لعنا نقف هنا إن شاء الله تعالى هذه الليلة صلى الله فترة ليستكون دروس يعني قصيرة ليست طويلة لعارض الأمر ربية الله تعالى فرج لنا ولكم والتيسير وبعد ذلك إن شاء الله نرجع لما كنا علي لم أو لم أحب أن تذهب حصة التفسير ولو أم أقرأ بضع آيات وفي كل الخير بإذن الله نصد الله أن ينفعنا وإياكم والنصمين بما سمعنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا